Bismillah, hirohman, hirohim, alhamdulillah, hillah di, zalah, hellah, abadi, hinkita, bawalam, ja, Allah hu e-waja, raje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 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا, إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا, كانوا من آياتنا عجبا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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوئنا الكهف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 ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له فلن تجد لهم وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت, ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم أي إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت بهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إِذَا نسيت وقل عسى وقل عسى ان يَهْدِيَنِ ربي لاقرب من هذا رشدا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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تنيد زينة الحياة الدنيا ولا تطع, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا للظالمين نارا أَحَاطَ بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لِأَحَدِهِمَا جنتين من اعناب مِنْ اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما اظن أن تبيد هذه ابدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رودت إلى, إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت, أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا فسجدوا الا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه أفتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروه زوا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 إِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَمِيَّهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِ قصصا قَصَصَ فَوَجَدَ من مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ وعلمناه رَحْمَةً مِنْ, عندنا وعلمناه من لدنا علما عِلْمًا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 فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما, استطعما اهلها فأبوا, فابوا ان يضيفوهما فوجدا, فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا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 وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حسنا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فسوف نُعَذِّبُهُ ثم نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ فيعذبه رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نكرا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 لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري في غطاء عن ذكر، وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي عبادي من دونه اولياء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 قل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إلَيَّ أَنَّمَا إلَهُكُمْ إلَهٌ وَاحِدٌ فمن كَانَ فَمَنْ لقاء يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بعبادة رَبِّهِ أَحَدًا